أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل وكذلك نجزي المجنمين لهم من جهنم نهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في خدوره وقالوا الحمد لله الذي هدانا لنابى وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ما كنتم تعملون ونها أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا وعد ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذنه بينهم أجر على الله على الطالين الذين يصطرون عن سبيل الله ويبلغونها وجا ون بالآفرا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قارون عن، فأذل مأثمون بينهم أن الله على الظالمين، الذين يصدون عن سبيله. في وبينهم حاجز وعلى الأرافين جنان يعرفون كلا بسناهم ونادى أصحابا الجنه ان سلام عليكم لم يوقنون واذا صرفت ابصارهم تلقاس هل النار قالوا ربنا, قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب قالوا ما رَبَّنَا عنكم جمعكم ذُنُوبَنَا وَمَا أَسْرَفْنَا وَاغْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَذًا لَا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَلَهُُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عليكم وَلَا نزلون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرامها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لنساهم كما نسوا لقاء يوم هذا وما كانوا بآخرين ونحبون. وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَالصَّلَاةُ وَالعِلْمُ هدى وَرَحْمَةُ هدى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا يَوْمَ فأهيده يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو مردت فنعمل غير الذي كن قد خسرو أنفسهم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.